آية 6-2 سورة البقرة إن الذين آمنوا هنديك أو كسم أبت إيمان إيناي بواري البيغنبري إيناي صلى الله عليه وسلم تويتش لذا أبي بوان بهاتش نخده إج بأمتي والذين هادوا بحس جهيانا واختباري إيج بغنبارنا هاتي صلاة بتخده السرب والنصارى بحس فلانا أبت هاري كريا عيسايكلي عليه الصلاة والسلام نش پیامبر خدا نه و ایصلاحت خدا لب و الصابیئین، الصابیئین اونا چه دینت مستحکر نیم، یلسر فطرت خو و من آمن بالله واليوم الآخر هر کس که ایمان بخوده بیند، ابروژه دمایی ایمان پندهایت کدرابن، اش قبرابش دیمرنه و عمل صالحان شو لباس کر بد جهداریا خدا کر اي تاخرك لبون جهبت النخدي عند ربي لبون خيروان وخلاتوان النخدي جزاء صالح مشو لباش ايوان كريد النخدي ولا خوف عليه ترسل سرو والنوبي قبره رد ولا هم يحزنون وبخمجنا اش دنيا و معاشات دنيا دونی دبرشتن کووان کسایمانیا این بس پشتي بعثت پیغمبر اسلام خدای لید حکیم من تلسر جهیاتی اخو سر فلاینی اخو هر کس که من تصابی ایمانی پیغمبرین صلی الله و علیه ابن افکسها اش حساب کافرانه افکسها کافرانه ما دین تعالی دای افعدها بووینین